هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات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 وترى الفلك موافر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلفون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحدا الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يوم الْقِيَامَةِ ومن أَوْزَارِ الذين يضلونهم بغير علم أَلَا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخروا عليهم السقف من فوقهم, عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاطون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء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 فيها فلا بئس مث المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين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 ك طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟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 اللهم ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حوّمنا ولا حرمنا من كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاه المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم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 تلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كل فيكون والذين هادروا في الله من بعد ما ظلموا حَسَنَتُوا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَدَّوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلَّا رِجَالاً نُوحِي إليهم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات أن فَيَسُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا أو فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أو عَلَى تَقَنْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رحيم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ يَتَفَيَّ أُضْلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دَاخِرُونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْزَلُ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُ إِلَّا إِنَّمَا هُوَ إِلَّا وَاحِدٌ إِيَّا يَرْهَبُونَ وَلَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاهُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بكم من نعمة فَمِنَ اللَّهِ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريكم منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 مِنْ وَدَنِ اللَّبَنِ الْخَالِصِ لَبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثمرات النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشدر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إنهم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 ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها وتستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأسعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله اجعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنا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 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل ذمة شهيدا ثم لا ذنوا للذين كفروا ولاهم وإذا أرَى الَّذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم ينظرون.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 ويوم نبعث في كل أُمَّةٍ شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إِذَا عاهدتم ولا تنقضوا الْأَيْمَانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كَفِيلًا إِنَّ الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي أربى من امه إنما يدربكم الله لا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل نعم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 انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وارجزين الذين صبروا أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فلنحينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَدْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَهْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان ايه والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح الخدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين الحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن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 فَرَحِبَ بِالْخُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحِبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 يأتيها رزقها رواذا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله, الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء ياهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واسكنوا نعمة الله إن كنتوا إليه تعبرون إن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 تفتروا على الله الكذب إِنَّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أَلِيمٌ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 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.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 وَإِنْ عاقبتم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ولئن صبرتم لهو خير لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ واصبروا صبرك إلا بِاللَّهِ